وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فرق منهم معرضون وعيت لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم إرتابوا أم يطافون أيحي فالله عليهم أم يطافون أيحي فالله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 ورحموا جَهْدَ جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا نقل لا تقزموا طاعة معروفة إن الله قبير بما تعملون